ومن وطن قلبه عند ربه سكن واستراح ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به الغضب فقل يا أخي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ليعود وليعتاد المسلم على الإكثار من ذكر الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إخوة الإيمان لحظات وتقام صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله استوى استوى الله أكبر الله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 قل أَوَيْرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًّا فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطعم وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلًا أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم العظيم مي يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه مي عنه يوم إذن فقد رحمه. وذلك الفوز المبئين. الله أكبر سمع الله لمن حملا ربا Oh.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 Oh yeah in وَإِنَّ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنَّ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله, الله, أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمله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 الله أكبر. الله أكبر. الحسنى. الله أكبر. الله. أكبر صمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ذا الجد منك الجد. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة أما المصلين فضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في ختام هذا النقل تقبلوا تحيات مخرج هذه الفترة الزميل علي الردادي وهذه تحية أخرى من محدثكم مصعب بن مشعل الديحاني استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته